این دیگه من من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي رضا الله لحب الله الَّذِينَ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَذَرًا مَّقْذُورًا <تصفيق> ٱلَّذِينَ I'm finished. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أباء خدم الکم ولک الله و كل شيء عليما ما كان على النبي من حرج